فِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرَّةٍ أَخْرَجَ شَطْؤُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَى وَفَسَدَ عَلَى سُوقِهِ فَسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذُّرَاةَ لِيَغِيرَ بِهِ مُرْكَفًا وَعَذَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 وَلَا تَنَازَعُوا لِكَيْ لَا تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر نايم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون